أحسن الله لكم وهذا سأل يقول هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس طريقة سليمة ولا هذا ليس طريقة سليمة وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم واما النصره باليد والسلاح هذه لولي امر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل نعم